خمسة، استمع إلى الجمل وصل بين المجموعات ثم اقرأها كما في المثال محمد يحب ركوب الأمواج نور ستذهب إلى أنطاليا لماذا لا يحس علي بالحرارة؟ كريم يحب مدينة مرسين لأنها لذلك لأن لذلك درجة الحرارة مرتفعة جدا سيقضي عطلته فيها تحب السباحة سيذهب إلى إزمير يوم الأحد يحب السباحة